لآن القرآن ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م ق <تصفيق> ت ا ا ع ة وانشق للعلوم ر ض و و ي ق ا و ا ل أمر م س ت ق ر و ل ق د ج ا ء ه م من ا ل ي ه ش ر ك ب الهدى غ تغني ة فما شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ش ر ط ع إلى ل د ا يقول يوم الكافرون هذا يوم كذبت ق ب ل ه م قوم نوح ف ك ذ ب و ا ع ب د ن ا و ق ا ا ل و مجنون و ي ه غير فدعا ر ب ح ي مغلوب ذات مضمون ا ء ا ف ا ل ت ق ا ل م ا ء ع ل ى أمره قد ق د ي و ح م ل ن ا ه على ذ ا ت ل و ح و د س ت ج ر ي بأعيننا جزاء لمن جزاء ك ا ن كفر و ل ق د تركنا آ ي ة ف ه ل من غ د ك ر ف ك ي ف كان ع ذات ب مضمون ل ق ر اجتماعي دكير. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إ ن ا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس ك أ ن ه م أ ع ج ا ز نخل ق ع ي ر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر كذبت ث ب و د من نذر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 كذبت قول و طيب النذر إ ن ا ارسلنا عليهم حاصبا إ ل ا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من ثناء كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راو نوء عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم ب ك ر ة عذاب مستقيم ف د و ق و ا عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آ ل فرعون النذر كذبوا ب آ ي ا ت ن ا كلها ف أ خ ذ ن ا ه م أ خ ذ عزيز مقتدير 「私たちは私の思いを語り継がれているのですが私は私の思いを語り継がれているのですが私は私の思いを語り継がれているのですが私は私の思いを語り継がれているので